يا حاجه قرب بعده قد اسمع عصار همات اين اغتحيامي لي الشين اولع المرحوم سيد عبد الحسين الشرح انت اجمع تريح <متحدث> بعرموت هو يحرق اكفال عاد بيك اهل يسيم معك وكلل اهل العروب دي شه خاص وما اكيو فالداري وبوجه دعك يجوس لحد النار ان اشوف يا كره سجدت امك يا حمر جار ابي على الباء ابو الدايه سقامنا اغاض فع اضطرني يوحى الشام يضلعي او صدري مغاب قلبي اسمع ما يحس ينسى قاطن وانا اصرا خيب بابي الدام يمني ويل يجري ودمعي قا لا ولي يد قبض فاقي قائم ويدا مني نقاط ام حسين وجع يا ام هقوم لي يا في الضباح تعني لقاع وشيل ابني ممنون ممنون بقى بالخال فاعصرني الشام ضلوعي او فا ذريعي نغا ربي اسمع اما يا حسين سجاط عندي وانا صرا خيب باب الدعر الدم امنا يجري أودع عيقه لا ولي قدبر ها اصيحا وديع يا في الظا طار ذور الليل نواب او محسن الباب أقوم لي يا في الضب ساق أغني رقاق شيل ابني هوت ما حالي وحظ ملي جارا قلبي او ضل واحلي اودع عليك جاري امانه ودي الهادي او انت شاف يا علي اجيت معك يا ربوني وويله احتى اتواد يا اللي ما عينها فتفدون تواضغ يا شاعر العرع اتشين هون اقعد ما انا اشتكي حالي وحظي اللي جرى علي او اللي قطع حالي او اللي كاد معني ودي رقات انهاجي وذاك باليد اجد عمك يربوني يا علي اقعدت اسود عيني o ma ken ha hoteq afdone awana qali kasir uray cha shen hol ha alojan دمع بلوعي واايه اني حسني دمعي او تجري اللي حسني وانت ابطا فراكك او لات احا المصير دروعي دمي يسيل من صدري أو دمي من العظم يجري أو إنت يصير ما تجري هذا يصوح فيلي بصدري ورضاتي الظيني занни мана сиблан хало жан ме вайла муфадри тубиди يا راعي ايام هو انت ابو ظبرك ان او لا تنسى اضف رقعي الدم الزيلمن القدري أو دمغي من العظم يجري أو أنت يصير ما تدري هذا صوأ ضيل بصدري أو رضاتي الضيل يا صبح وفكك من عندي حب وهضموني اوليهو عمري حيت لي المسجد اخذت امن البيت شاب داري على المختارين قوني احاذي حظيتي وديني هو الله الموت احوال لي علي او صبري علي عينت جلي هو الله ما اس احوالي هو الذي البقات عزي وسط قلبي يضربني مرحوم سيد عبد الشرع يا اصطبا و وفاء ذاك من عندي حب وجوده ك وهغماني اولي يا عمره حياتي المذجي هاطالبه ومو تصير قد تأمني البشب داري على المختار من غلي هذه حظمي تغذل لي وصبري غلي عهيم تقل الله المو لا تحولي ولا بلا فقد عزي أو ساطي يضربني أو ساطي العابد يضربني الله رب العمالكم ويفقكم شاء ان تسألوني عن عظيم غزائي حزني لفقد البضعة الزهراء اذا عدت حاجة ارجو من الله ان يفضح اشتك في على الله حزن هيا المصايب فاطم الزهراء أقزنا يا يا السيوف فرجاب عدوت أقزنا يا, يا يا روح نصبة الليالي والله الشيعه نصبة الليال الليالي على زنها يا, يا, يا تريد تنوح لم صعب زجي يا, يا تريد تنوح لم صعب يا